ما عرفش حد بالاسم ده انا اللي تاه عقله لقاه ما عرفش حد بالاسم ده موهوم بقى وربك هدا هتبر وقت فرغ وفاق حد أنا تسلق معاه قولوا ما خرجتش يعني من الجنة ما سابليش حاجة تتشال من اللي كان بنا ما سابليش حاجة هتخليني أستنى بقى الأولى أكيداً نسى خرجتش يعني من الجنة ما ساب ليش حاجة تتشال من اللي كان بنا ما ساب ليش حاجة هتخلني أستنى بقى الأولى أكيد أنسى انا همشي وبعيد من سكات انا حر وده مسمو شروب ده ما شفش اي مميزات بالعكس حولها العيوب جايز ده كان سوء اختيار يعني للجنة ما ساب حاجة تتشال من اللي كان بنا ما ساب حاجة ما تخليني أستنى بقى الأولى أكيد أنسى ونونو ما خرجتش يعني Dan sang Terima kasih